إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرا فذكر إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصنى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا